تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَهُ من قبل أن يأتيكم لَئِنْ يَأْتِكُمْ الْعَذَابُ فَمَا لَكُمْ مِنْ مُنْصَرٍ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قبل مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ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 بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ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 وَمَا قَدَرُ اللهَّه حََّ قَدرِهِ وَالْأَرضُ جَمع قَبَضَتُهُ يَمَ القِيامَ وَالْأَْرضُ جَمع قَبَضَتُهُ يَومَ القامَةِ والسَّمواتُ مَ طَوةُم سُبَبحانَهُ وَتَعَلَ عَََّا يُشرِكُ وَنُ فيِي خَاف الصّور فَصَعِقَمَ فيِي السَّموَاتِ وَمَ فيِ الأأَرض إِلَّا إِللاا مَ شَ ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وَهُمْ لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فَجَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْ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 وَوسيقَ الذي نَاتَّقَ رَبَّّهُم إلىلَجَنَّةِ زُمَرًا حتىََّ حتىََّ إِذَا جَ أُهَا وَفُتِحَتْْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حيث نشاء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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ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 وَلا قَدَ أَبْسَ النَّامُ سَابِ آياتنَ وَسُُ الْ القَانٍ مُبِين إِلَ فِي الرعَونَ وَهَامَانَ, وهامان وَقَونَ فَقَاوا سَاحِرٌ كَذَّاب. لَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَانُقْتُلُونَ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ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 أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ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 سُبْحَانَ الَّذِي أَجَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنَّ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 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ على كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ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 لا جرم أن ما تدعونني إليه لَهُ له دعوة الدُّنْيَا الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ وَإِذيَ تَحَجونََ ف في النَّارِفَ قُولُ الضّوفَ فََقُولُ الضُعفَُلَِّذينَ اسْتَكْبَرُ إِ كُنا لَكُمْ تَبَععَ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 النار لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى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 وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ولقد آتينا موسى الهدى وأورفنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبحك